فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بعس الذين كفروا والله أشد بعسا وأشد تنكيلا